فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أُنْزِلَ عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل ان يقولوا افتره قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين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 أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ من رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ منه وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي في مرية منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا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 قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس في كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقنعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأن تأحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إن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 وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُولُ إِلَّا اْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنَّ يشهدوا الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ 118. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه مننا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 119. ألا إن عادا كفروا ربهم 110. ألا بعدا لعاد قوم هود 111. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب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 قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 118. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أنتك ما يعبد آباؤنا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 119. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 111. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 118. وإلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل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 وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ان عاملون وانتظروا ان منتظرون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 الف لام را تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 ان ربك عليم حكيم لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين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 قالوا لين اكله الذئب ونحن عصبة ان اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاو عشاء يبكون قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها الباب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 124. كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين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 واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نِسْوَةٌ في الْمَدِينَةِ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وَأَعْتَدَتْ لهن متكأا وآتت كل وَاحِدَةٍ منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رَأَيْنَهُ وقطعنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي من ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم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 قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي 124. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 125. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب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 يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها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 114. بَقَرَاتٍ سبع بقرات سمان عِجَافٌ سبع عجاف وسبع سنبلات خطر يَا يابسات الْمَلَأُ يا فِي الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين